أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم طرجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح قدس ولو شاء الله اقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات أتهم البيانات ولكن اختلافوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلو ولكن الله يفعل ما يريد إيا أيه الذين آمنوا أنفقوا مما أخذناكم من قول أيات يوم القيامة أيات يوم القيامة بيهم فيه ولا خلت ولا شفعت والكافرون هم الظالمون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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالسمس من المشرق فأتي بها من المغرب وهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على وروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فمات اللهم يتعامل ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست متعام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسنه وانظر إلى أحمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشدها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 منهن جزءا ثم دعوهن يأتين غسعيا وعلم أن الله عزيز الحكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنبل في كل سنبلة من الحبة والله يضاعف لمن يشاء الله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما يتبعون ما فقومن وَلَا أذلّهم أجرهم عند ربهم وَلَا خوفاً عليهم وَلَا هم يحترمون قَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَقْرَرَةٌ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْتَلُوا صَدَقَاتُكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَانِ كَالَذِي يُنفِقُ مَالَهُم رِّيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُنْفِقُ اللَّهُ الْيَوْمَ الْآخِرَ فمثله كما مثلي صوفان عليه طرابون فاصطبه وابل فتركه صلد لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذل القوم الكافرين ومثل الذين ينقرون أموالهم وبيقاتهم رضو الله جم تسبيت من عظيم مثلي الجنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها دعفي فإن لم يصبها وابل فطلوا الله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تقون له جنة من نخيل أعناب تججي من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وصابها الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فاصابها يصار فيه نار فاحتقت كذلك يبين الله لكم, لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخذنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تود الصدقات في العما هي وإن تفوها وتؤتوها الفراء فهو غير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِلْأَفْقَرِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ حَاجَةً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 وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَمَسُّهَا إِلَّا مَن كَتَبَهَا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى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 وَالْيَوْمَ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِطَغَى إِلَٰهُ رَبِّهِ وَلَا يَبْغِي ضَيَاعًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنفِّذَهُ فَيَوْمَ لِلَّهِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ومراتان فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبى السهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصت عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا وأدناء لا ترتابوا إلا تكون تجارة حضرة تنظيرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأسهدوا إذا تبايعتم ولا كاتب ولا سهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كُنتُم عَلَى السَّفَرِ وَلَمْ تَتَمَكَّنُوا مِنَ الْقِرَاءَةِ فَمَطَرٌ مَّقْبُولٌ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ يَخْشَوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِيَ ائْتَىٰ مِنَ أَمَانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وإن ما فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين حدي من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما كتسبت.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 صورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ننزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ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 والله شديد العقاب قل للذين كفرو ستغلبون وتشرون إلى جهنم وبئس المهادر قد كان لكم آية في فيتين التقطة فيت تقاتل في سبيل الله أقرى كافية ويرونهم إسليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والونين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة والا نبيكم بخير من ذلك لمن الذي استغفر لربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذي يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب الصابرين والصادقين والقونكين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائلا بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوطوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الليل مبقيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجك فقل أسلمت وجهي الله ومن اكتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب بل أمين أسلمتن فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ مُصِيرُهُمْ بِعَذَابٍ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَشَرُّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحفوا بينهم ثم يتولى فليكم منهم وهم غيرون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل ذو نفس ما كثبت وهم لا يظلمون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 وَادْرَأْ سُقْمًا تَتَسَاءَ بَغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقًى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُطِيعُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ كَافِرٍ أَوْ تَعْدِلُوا يَعْلَمْ اللَّهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم من ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ العليم. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الشَّيْطَانِ رَبِّ النَّجِّيْمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْضَاعَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا وَهُزْنًا قَالَ يَا مَرْيَمُ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب هنا لك دعاس كريمة ربه قال ربي هب لي من لدنك درية طيبة إنك أسمعوا الدعاء فنادته الملائكة وهم آمين صلِّي في المحراب أن الله يرزقك بإحياء مصدقٍ أو سات ديكام بيكلي متيم من الله وسأيدو واسوره مولاي من ساره ليان قال ربي أنا يكون لي غلام وقذارا كليل كيوروم غاتي يا كولكذاري ك الله في فلما يشاء كول ربي جال لي يا كول أيا تكلا تكلي مننا سلا سلا يا من لا مطرس سلا سلا يا أيا من إلا رمسه وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي بِتَسْلِيمٍ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ قُلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ إذا قالت الملائكه يا مريم إن الله يبشرك بيحيى ويقول ان يبشرك من اسمه المسيح عيسى ابن مريم واريها من الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس وهي كهله ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد وولد وشر قال ذلك الله فلم عيشا أَوَ لَكَذٰلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ أَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّىٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله واوبرئوا لك ما هو الابراص او خيل نوطه باذن الله نبيكم بما تقولون وما تخفون في بيوتكم ان في ذلك لآيات للذين تلقكم منكم مطمئنين ووا مصدقا لما بين يديه من التوراة من من هو مصدقا لما بين يديه من التوراة ولحل لكم ما الذي فرض عليكم ليكون بيات من ربهم فانتل الله واتعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه على الصراط المستقيم فلما احس عيسى منهم الغفر قالا من نصر الى الله قال الحواريون نحن من صار الله آمنا بالله وشهد بأن مسلمون ربنا من نبي ما أنزل تابع الرسول تابع الرسول فتبنا مع الشهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير المكرين إذا قال الله يا عيسى إني مطفيك وروفيك إليك ومتخيرك من الذين كفروا بجعل الذين كفروا وجعاء الَّذِينَ اتَّبَعُوا كفوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ إِلَيَّ مَرْجُوْكُمْ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَلِفُلْوَنْ فَمَنْ لَدِينَا كَفَرُوْا فِي عَذَابِ الْقُمَادَةِ بَرْءٌ شَدِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِرَاهِمَا لَهُمْ الْنَّاسِرِينَ وَمَنْ لَدِينَا مَنْ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَيُوَف ذلك نطلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى إن الله كما قال آدم خلقه من طراب ثم قال له فيقول الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقال تعالى ونطرعنا وأبناكم ورساءنا ونساكم وأنفسنا وأنفسكم ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَنَا تَمَاهِيَ عَلَى الْكَادِبِينَ إِنَّ هَذَا لَوْلَ الْأَصْرَحُ وَمَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَقِيقُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً واتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون من دون الله فإن تولى فقولها فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحارجون في الرحمه وما أنزلت التورات والإنجيل وإلا من بعده أ تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجزتم في ما لكم به علم فلم تخف وَلَمَّا تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ إبراهيم الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ هَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ أَظَلَّهُمُ اللَّهُ ظِلَالَهُ ۖ وَأَسْقَاهُم مِّنْ عَيْنٍ غَيْثٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۚ طَرِبُوا بِهِ وَهُوَ خَيْرٌ yang lang kita beli metak furu nabi ayatillahi wa ang tum suha wa ang tum tasadun. Yang kita beli metak bisuran hak bilbadi wa tumuran hak wa ang tum talemun. Baqalah tau. Kata tum binah yang kita beli nabi allah diwakum silah aladzina akan أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم من ربكم قل إن الفضل يدر الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بك يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بيديه يؤديه إليك إلا ما دمت إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل آمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُسْقَوْنَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَنلُونَ الْأَثَرَةَ بِالْكِتَابِ يَحْسَبُونَ مِنَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ ويقولونه من عند الله يمه من عند الله يقولون الله الكذبهم يعلمون ما كان لوسلا أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والحكم والنبوة ثم يقول للناس قونوا إبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباليين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة النبي نربابا ملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا خلال اللهم إساق النبيين لما آتيتكم مِنْ كتاب وحكة ثم جاءكم مسؤولوا المسدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنسروا النحو قال أقررتم وخلتم ولا ذلكم إصري قالوا أقررناك والفسد أنا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 ومن يعبد فك غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها غفف عنهم العذاب ولا هم يضرون إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَابَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ لَنْ يُقْبَلَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ ذَهَبَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْعَذَابُ النَّرِيمُ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ